أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم كآفها يا عنصاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه مداءا خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولما كن بذعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأة عاقرا فهب لي من لدوك وليا يرثني ويرث من آلي عقوب وجعل رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عقرا وقد بلغت من الكبر عتيا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 قالت أنها يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكب غيا قال كذلك قال ربك هو عليا هينه ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملت فانتبذت به مكان قصيا فجاء أهل المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك إسرية وهزئ إليك بجذع النخلة تساقط عليك غطبا جنيا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 وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَقُولُ قَوْلًا حَقًّا الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ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 وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى أن أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزله وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلنا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسانا وصدقا عليا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 إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيات فخلف من بعدهم خلف أضعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنآت عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماتيا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 هل تعلم له سميا؟ ويقول الإنسان أيذا ما ميت لسوف أخرج حيا؟ لا يذكر الإنسان أننا خلقناهم من قبل ولم يكن شيئا؟ فوربك لنحرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا؟ ثم لننزعن من كل شعة أيهما شد على الرحمن ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربي حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا نذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا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 فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا ۗ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ۚ أَطَّلَعَ الْغَيْبَ مِltَّخَذًا عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۚ كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُونَ وَمَن مدَّ لَهُ مِنَ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 فإنما يَأْسَرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمَ الْلُّدَّ وَكَمْ أَلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِصُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزَةً.